الحمد لله لقد ربحنا اليوم ربحا وفيرا لقد وفقنا الله وبعنا كل ما معنا من بضائع وآن لنا أن نعود إلى بلدنا في صباح الغد نجهز أمتعتنا ونرحل إن شاء الله على بركة الله الطريق متعب وطويل أشعر بالإرهاق وأريد أن أستريح قليلا هيا نستريح تحت ظل تلك الشجرة الكبيرة وتستريح الجمال أيضا الجمال يبدو عليها التعب ومشقة السفر والجوع الشديد وأنا أيضا أشعر بالجوع ولهذا سوف أنطلق وأبحث عن شيء أصطاده كي نسد به جوعنا فكم اشتهي طعم اللحم الحمد لله لقد رزقنا الله بصيد ثمين ما شاء الله انت بارع في الصيد اعطني هذا الصيد كي اجهزه للطهي حالا يا إلهي ماذا أرى حمامة تخطف قطعة من اللحم وتطير بها لا أكاد أصدق عيني لم أرى طوال حياتي حماما يأكل لحما لا بد أن وراء هذه الحمامة سرا كبيرا سأتتبعها لأعرف حكايتها لكن لا تبتعد كثيرا فالصحراء مليئة بالثعابين والحيوانات المفترسة إن هذه الحمامة تمسك قطعة اللحم بقوة آه لقد تعبت متى تتوقف هذه الحمامة عن الطيران؟ أخيرا حطت الحمامة أمام كهف صغير سوف أقترب لأرى ماذا بالداخل يا إلهي ما هذا؟ لقد وضعت الحمامة قطعة اللحم أمام كلب صغير يتألم من شدة الجوع ثم طارت خارج الكاف إن الكلب يلتهم قطعة اللحم وهو يهز ذيله في فرح شديد يا للعجب له كلب أعمى سبحان من وضع كل هذه الرحمة في قلب تلك الحمامة الصغيرة سبحان الله سبحان الله الرزاق